فنقول أنه لو كان هذا القول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها نشترط يكون يحتمل أن يكون نشطرط أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات نعم أن يكون من الإسرائيليات آه. هذا في أقوال أصحاب مثل أو في التفسير. نعم عامةً عامةً والتفسير من جملتها وطبعا جزء منه بارك الله فيك شيخنا أيضا نشوف ابو الحسن شو بذا حس إن الأرض آه آه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شيخنا يعني رأيت سعيدا لما يقول ابو الحسن ولعل فيه إيضاحا لجوابكم من سان السلسلة الصحيحة المجلد الثالث تفسير سريّ هل آه آه آه في سورة مريم لا السريّ النهر فتقولون شيخنا اخرجه محمد العباس في حديثه حدثنا فلان هذا اسناد جيد لكن اخرجه, طبعا اخرجه مرفوعا البراء مرفوعا تقولون لكن اخرجه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن ابي اسحاق قال سمعت البراء فذكره موقوفا قلت وواصح لكن تفسير الصحابي للقران له حكم رافعي كما قرره الحاكم في مستدركه لا فيما وقد رويا عن ترجمان القرآن ابن عباس من قوله رواه ابن جرير وغيره والحديث خرج الطبراني فذكرت من طريقة أخرى أيضا نفوعا ثم قال الطبراني لم يرفع هذا الحديث على أبي اسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان قلت وهو صدوق له أوهام احتج به مسلم لكن الصدفي معاوية بن يحيى ضعيف ربقية مدلس وقال له لم يرفعه إلا أبو سنان فبحسب ما وصل إليه وإلا فحديث الترجمة يرده وله شاهد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لها لتشرر منه أخرج التضرانش الكبير بسنده عن ابن عمر قال إلى آخره وهذا إسناده الضعيف لضعف يحيى بن عبد الله وهو الباب لت وشر منه شيخه ايوب ابن نهيك ولعله لذلك اختصر ابن كثير عليه في اعلاله الحديث به وفيما قبله غنية عنه والله عالم فيبدو القضية شيخنا ايضا تدور مع القرائم يعني لم يقبله استاذنا فقط حهاب الحسن انه مجرد تفسير صحابي القرآن كما قرر الحاكم ولكن هناك شواهد اخرى الذي قال علي الاشكال عندما ربطوا الكلام كما قرروا الحاكم الحاكم يذكره في المستدرك بإطلاق بدون هذه القيود نحن نقيد <تصفيق> بارك الله فيك <تصفيق> هنا قال بعضهم في حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت مدلث من الطبقة الثالثة لكن تقبل عن عنته إذا روى بواسطة عن من مثل ابن عباس وابن عمر. مثل ابن عباس وابن عمر. فالسؤال ما فحت هذا في حبيب بن أبي ثابت ثم هل يقاس عليه؟ كل مدلس يروي عمن أدركها بواسطة. أنا في نفسي في مثلي هذا سؤال إذا كان المدلس رمى بالتجليس عن طبقة معينة عن طبقة معينة ثم روى بالتجليس أيضا بالعنانة أيضا عن طبقة دونها. فنو حينذاك عن عانته. كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتابعين. موجود هذا من كلام الرضي الأصيل. مايا. ما شاء الله. طيب يا شيخنا في مسألة اشتراط اتحاد المجلس هناك من آل العلم يتكلم في هذا. لا قيمة لهذا. نعم. لا قيمة لهذا. لا قيمة لهذا. بل التلفزيون رحمه الله في الـ الـ الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس. دليل على ان الشيخ في تحديثه للجماعة اولى من تحديثه للطب مم. هذا في العلال الكبير للترميري مم. لو هو موجود هنا و عليكم نا و شما موجود طيب ليس ترجح عندكم شيخنا في المعلقات التي في البخاري التي هي بصغة الجزم حول معلقات البخاري وكلام الحافظ ومن قبل ابن الصلاح بأن ما كان منها بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه هل بالممارسة والتجربة ثبت لكم صحة هذه المقالة أو وقفتم على ما ينقض هذا العموم أو يخربه وإن كان نادرا ليس في بالي أني وقفت على ما ينقضه ما شاء الله ولكن ليس كل ما جزم يكون صحيحا نعم هذا معلوم لديك بارك الله فيك. يعني تكملة لما سبق أن أجبتم به حول الفرق بين المرسل الصحيح مرسلا والمسند الضعيف وقويتم قول بعض العلم بأن المرسل الصحيح أولى من المسند الضعيف هذا أيضا استفدت به في مسألة سابقة قد نظر والتشهاد بالمرسل إذا كنا نستشهد بالمسند الذي به ضعف والمرسل الصحيح قال يحتاج به بعض الحلم من باب أولى هذا يضاف إلى كلامكم الأول فالرد على بعض المعاصرين أو بعض الشباب الذين ينفون باب الحسن لغيره نعم بارك الله فيكم فيكم بارك قال الحافظ ابن حجر لا تشربن قائما نعم الحضر ابن حذر يقول لا نعرف حديثا وصف بكونه متواثرا ليس اصل في الصحيحين واحدهما هل هذا الكلام صحيح شيخ ناك ليس بالخاهية ليس بالخاهية وقت بارك الله فيكم التلخيص هذا من الحمي من البخاري <تصفيق> التلخيص الحذير هل الحافظ فيه شرط فيما يريده من احاديث ما علمته <تصفيق> لكم على... شيء <تصفيق> لا انا بس وقفت على كلامكم الذي هو يعني اخطاءه كثيرة في التلخيص حتى ذكرتم انكم ترجحون ان هذا كان من اوائل اعماله <تصفيق> نعم <تصفيق> لا اعرف فاستغنى الامام او العالم اذا كان له كتابان مثلا وأحالة في احدهما على ما فصلوا في الاخر هل يدل ذلك على أن المحال عليه متقدم والمحال فيه متأخر قد وقد ليس يعني ليس لازما صحيح بارك الله فيكم وفيك بارك امنا ياك هل عدم العله هو الأصل كيب. كما كيف صغت سؤالي آه. هناك كلام ذكره الحافظ السخاوي فتح المغيث ايوه قال هناك ذكر كلام ابن الصلاح بأن ابن صلاح قال إذا صح السند فالحديث صحيح باعتبار الشروط الثلاثة الإيجابية الاتصال والعدالة والضبط قال فالحديث صحيح لأن عدم العلة هو الأصل بالحديث فللحافظ السخاوي نقض لهذا في فتح المغيط بأن هذا استرواح وهذا خلاف الشرط الذي هو مصرح به في التعريف ولكن الحافظ السخاوي هناك من يتعقق عليه بأن الحديث سجمع الشروط الثلاثة أخلا خلاف الشرط يعني شرط الذي هو ولا يكون معلن في شرط الحديث صحيح ولا يكون شاذا ولا معلنا فقال إذا كان عدم العلّة والأفنة فلماذا الشرط في التعريب أن لا يكون معلنا إيه الراجي عندكم شخنا في هذا هذا ما أضع هذا جوابا قويا هو إذا أردنا توضيح هذا الشرط ليس المقصود به أن لا يكون معللا أو شاذا في الواقع وإنما في علم الباحث في علم الباحث ولا يتأتى له هذا العلم إلا بعد جمع الطرق ولكن هذه تأتى لكل باحث جمع الطرق وفي كل حديث الجواب ولا البخاري ولماذا شيخنا فرقوا بين إثناد صحيح وحديث صحيح معروف هذا إثناد صحيح يعني إثناد صحيح إذا سمحت فضل وقول حديث صحيح هذا يعود إلى صلاح القائل ليس هناك الصلاح عام ومسلم به لدى جميع الناس ولا ولمالك ماء والحسن نعم ليس هناك الصلاح عام مسلم به لدى جميع الناس بالنسبة إيه؟ المثال الثنار صحيح وحديث صحيح لا <تصفيق> باللسؤل الصحيح فقط حديث صحيح حديث صحيح يعني أنا تذكرني بسؤالك بأن هناك من يقول بأن حديث صحيح أقوى من قوله يشنادهم صحيح نعم وعليكم صحيح. السلام ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة الله وبركاته. هذا قد يكون الأمر كذلك لكن ليس عند عموم الناس لأن هذا ليس طناعا عاما نعم لكن حتى هذا نذب بعيدا عن البحث الذي نقلته عن السخاوي قلت آنخا حينما ربع الشرط أن لا يعل ولا لا يعل ولا يشد هذا بالنسبة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 ان يتحرى في حدود استفاعته حينما يحكم على حديث ما بالصحة ان لا يكون له عدله او ان يكون فيه شدوذة وهي ليلة انا ما ارى شيئا مما يعني استشكلته من كلام السخاوي او ما نقله السخاوي لأن يعني يظهر لي أنه قوة ما ذاب إليه السخاوي خلاف ما ذاب إليه ابن الصلاح الذي قال إذا تجمع الحديث الشروط الثلاثة فهو صحيح لأن عدم العلة هو فيقول الحفظ السخاوي ولماذا اشترط أن يكون معلم في الصحيح فلو كانت العلة يشترط انتفاءها ما كانت شرطا تأسيثيا أو قيدا تأسيثيا يحترز به عن المعلم في التعريف هل يعرف الجواب لماذا؟ أليش <تصفيق> كذلك؟ ذكرتم في في الجواب السابق على أن المثال ترجع إلى كل باحث واطلاعه وإلمامه نعم فهو باعتبار ما وصل عليه الباحث آه. آه، يعني آه. له أن يحكم بالصحة صحيح نعم وأما الواقع أمر آخر فقد لا يتأتى لأكبر الحصار وهذا مارك الله بي وهذا هو الواقع في كل بحوتات وتصحيحات آه. أي مثل حديث وسبحانك الله مرحبا اشهد الله ان لا إلا أن استغفرك واتوب لي الله الله <تصفيق> <محبوكي تصفيق> وخاتمة راب العسل ان شاء الله بسم الله اخوة الايمان والان مع المجلس الخامس تم تزيل هذا المجلس في اليوم الثالث من رجب 1416 الموافق الثامن والعشرين من السهر الحادي عشر 1995 ميلادي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 صار بله مناة وحمل هذه الأسئلة معه وجاء لتقية شيخنا جزا الله خيرا ولذلك هذه الجلسات خلال هذا الأسبوع إنما هي من أجل أخينا أبو الحسن ولذلك يستغل كل دقيقة ليلقي على مسام شيخنا الأسئلة ثم يجيب عليها بقدر يعني ما يسمح له الوقت. ولذلك هو يعني يتعجل واذا جاء الطعام ان شاء الله تاكلونه وتعجلون تفضل وبعد هذا من الله به سبحانه وتعالى علينا من مجالس سيفنا وهو المجلس الخامس وما يعني أصبحت أحب ذكر عدد المجالس من أجل أنها يكون لها أثر أثر أخر عليك أفضل الله أن يحفظ أفضل أفضل الله أن يحفظ أفضل أبو لي له يؤكد ذكر المجلس وأنا قلت له ذكر المجالس ستؤثر علي أنا أربعها. إلا أن يكون شيء عدها في نفسي أشيء آخر نرقيك نرقيك في يوم الثلاثاء السادس من شهر رجب في السنة السادسة في عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام شخنا حفظكم الله في بعض الكتب أحيانا أقرأ يعني يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة ثلاثمائة وفي بعضها سنة خمسمائة فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الذي يبدو الله أعلمه الأول لأنها هي القرون الثلاثة المشهودة بالخيلية أما إدخال الخامس غير واضح. بخلاف الراضي، فهناك احتمال لأنه جاء ذكر القرن الرابع في بعض الروايات، لكن أكثر الأحاديث على لقوف عند القرن الثالث، ولذلك هذا يقطع به. أما الراضي فيحتمله، أما الخامس فلا. سأحفظكم الله معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم. في تفسير جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة في الحديث الواحد على أقوال متعددة ولا شك أن الخبرة والمماركة لها دور كبير في ترجيح أحد هذه الأقوال فما الذي ترجح لكم حضركم الله لا شيء لا شيء ما شاء الله أيضا هنا سؤال في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك من استرد في حكم الرفع أن يكون كذا ويعني مضافا وهناك من لا استرد هذا السرد فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الشرط لاغن لاغن لاغن, لاغن ويكفي اي نعم. نعم وتعبيره ماذا كقولهم كما مضى معنا في جلسة سابقة قول الصحابي من السنة كذا فهو هكذا أيضا دار في نفس المعنى نعم بارك الله رحيم وفيكم مع من ناحية تدليس التسوية كان المشهور عندي أن المدلس تدليس التسوية يسقط ضعيفا أو صغيرا إلا أن رايت الحافظة في النكت قال لاختصاص للتسويه بإسقاط الضعيف فقد يسقط ثقة كما أسقط, كما أسقط شيء مالكا وقد عزه هشيم فيما يدلس تدليس التسوية هذا في النقطة الججئ الثاني اعيد علي الجملة اخيرة من المسقط هشيم هشيم اسقط مالكا مالك وهو ثقة فقال الحافظ لا اختصاص للتسوية باسقاط الضعيف فقد يسقط ثقة كما اسقط هشيم المالكا يحضرك المثال هو الجزء الثاني صفحة واحدة عشرين وستمائة في هذا هذا النظر السند يعني لا ممكن لو ان النكهه موجوده ممكن نرجع يعني هشيم لم يدرك مالكا حسين ما حدثها ما اذكر الان يعني مالك هو أنا, انا ما عندي فكره سابقه عن هذا النوع وان كنت لا استمعذ ممارسته ان يكون تدجيش التشويه اشمل من ان يسقط الضعيف فقط لكن انا وقفت عند هذا المثال كنت اود انه انظر يعني السند نفسه طيب ممكن انا قلم حضر الله بشيره هو مدلس بلا شك لاعي أن... التسويق يا شيخة بلا لذلك لذلك انا, أنا هذا لاعي قدري وحتى المسمور لأن من ليس من مدلس التسوية عدنا بضعنا وعدى هشيمن في من يدلس بدليس التسوية بهذا الميدان لذلك ينبغي أن نطلع على السند نفسه لأن الحقيقة أن هشيمن كما قال أخونا أبو الحاري جزاه الله خيرا هو موصوم بتدليس المعروف يعني ليس تدليس التسوية هنا في شيء جديد في الموضوع نعم ولذلك لنتثبت لابد من الوقوف على السند ده. نعم والله في ذلك يقول التدليس هنا لعله ناشئ من كونه مدلسا فلا فرق بين أن يسقط ثقة أو أن لا يسقط الثقة وإنما يسقط غير الثقة فمن هذا الباب لعله أو لعله إن اشتهر حتى لو اشتهر بأنه مدلس إنما يأتي من باب أنه لا تقبل، لا تخبر روايته حتى لو أفقه الثقة، لأن التدليس من حيث هو لا ينبغي أن يقبل به المدلس. هذا اللي يخطف البال والله أعلم. هذا الجواب يصلح تدليس بسرعة عامة، ولا أنت تعني هذا؟ أي هذا؟ لا هو تدليس من حيث سواء كان تدليس أسوي أو تدليس يوخ يتناوله هذا. طيب لكن انا أقول يعني هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب يعني أنه لا يصلش لان يكون لان يكون حتى لو كان المسقط ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو وهذا وإن كان يتناول نوعي من السجود هذه كقاضي علم يعني هي, نعم. هي كذلك هي نعم هي كذلك على كل حال هو ذكر الرواية هذا <تصفيق> المثال الذي يعني اثقط فيه مالكا والمثال الذي ذكر فيه مالكا هو نفسه يعني السنة العالة الوجهي بالمالك واسقاطه قالوا من هنا يظهر انه لخت صافة لتدليس التسوية باسقاط الضعيف ولكن قد يسقط ثقة ومن هنا عدى هشيما من اهل هذا الفن. لكن هنا يا ابو الحسن يجب شؤال ما ثمرت هذا القول في تعريف تدليس التسوية وما صراحا وما ثمرت, وما ثمرت في هذا التعريف فقط مسألة في صحة, القي... في صحة الحد أو, أو عدم صحته فقط لأنه مثلا إذا أتينا إلى المدلس المشهور بمثل هذا التدريس المعروف عندكم وهو الوليد المسلم الدمشقي فإذا كان معروفا عنه أنه كان يسقط الشيخ الشيخ الضعيف هل نصفه بهذا الوصول فأيضا الشيخ الشيخ البعير مصبوب أنه دلس جلس تسوية لا هل نقول أي من قد يدلس الشيخ الثقة لا ما نصفه إلا إذا ثبت هذا عنه هذا هو طيب لكن هو فقط يعني لما كنا نعرف من تجلس تسوية هو إثقاط راون ثقة إثقاط راون ضعيف أو صغير بين ثقتين ثبت لقاء كل منهم الآخر فلما وقفت على هذا النص قلت إذا أن هذا التعريف يعني اما انه يقيد او كيف يفهم كلام الحافظ مع اطلاق هذا التعريف على كل حال اذا ثبت هذا المثال فيكون نادرا حيكون نادرا نعم. والندرة هذه هو السبب انه لم يذكر في في التعريف المعروف يعني من اصول اصول الحديث بارك الله فيك هذا من من صرف العلم لا الله هذا من من بحث ال الذي اختص به بعض حفاظ الحديث كانت <تصفيق> الذي كان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم بأنه أمير المؤمنين في الحديث بارك الله نعم <تصفيق> تخنا هنا في هذه الساري ذكر الحافظ بن حذر في ترجمة محمد بن إبراهيم السيمي أن الإمام أحمد وغيره قد يطلق النكارة على تفرد الثقة ولا أنه قال في النكت قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة، بغير عاضد يعاضده. إذا الكلام الأخير هذا عندما يقول بحيث لا يكون المتفرج وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعاضده، هذا في فهم على هذا هو يعني وصف الضعيف الذي لا يحتج به وحده، أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحة إلا بالمتابعة. فكيف يكون هذا مع قول الأول أن الإمام أحمد والبرديجي؟ وربما ايضا عدوا دحيما ويحب هذا القطان وجماعة ممن نطلقونا التفرد على ممن نطلقونا التفرد على تفرد الثقة وان كان فحيحا انا ارى والله على ان الامام احمد وانثاله اذا اطلقوا لفظ المنكر على حديث رواه ثقة عندنا فيكون عند هذا المطلق فيه غمز في هذا الثقة يعني ليس من الضروري أن يكون ثقة حتى عند ذلك الذي قال في حديث الثقة عندنا إن حديثه منكر يعني مثلهم عنده ايه نعم وأنا أذكر أو بهذه المناسبة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ننصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن قال إذا هم أحدكم بالأمر فليستعيذ بالله فليقل اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى آخر عديث معروف كيف؟ <تصفيق> أن يرتاح من ركعتين غير الفريضة. يخلي ركعتين غير الفريضة نعم. نعم. الشاهد أنه هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد أنه منكر. وفي رجل اسمه عبد الرحمن ابن ابن موال لأنكم تذكرون هذا. فهذا في سريمضي ذكر عن الإمام أحمد أنه قال في حديثه هذا إنه م. حديث منكر. أنا أرى أن الجمع بين القولين.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 عندنا او عند غيرنا من من سبقنا من الحفال فذلك يعني ان الامر عنده ليس كذلك لا بد يكون في لوثة او يكون في غمز من حيث الحفظ على الاقل هذا الذي يبدو لي والله عالم مثل شيخنا كما فعلتم في حديث يزيد بن خصيفة نعم. في الترويح في عن الترويح لمخالفته محمد بن يوسف نعم تذكروا شيخنا نعم صحيح لو سمحت الشيخنا محتفظ. نعم؟ هنا. هنا بارك الله فيكم سؤال حول ما يذكره ابن حبان في كتابه اتفاد احيانا عن بعض الرواة فيذكر الراوي ويقول روى عنه اهل بلده او روى عنه الكوفيون او البصريون اذا كان كوفيا او بصريا ويبحث طالب العلم او يعني في كتب العلم الاوائل ما يجد الا راويا واحدا فهل قول ابن حبان يرفع جهالة عينه او نبقى على ما وقفنا عليه من الروا، من في الكتب من ينذكر راوي لاحد فقط عنه ما نبقى وإنما نزيد على هذا نستفيد من كلام من حافظ ابن حبان انه ذكر جماعة من الكوفيين او الواسطيين او بغدادين او ما شابه ذلك يضاف هذا الى ذلك الراوي الذي صره به بعض المتقدمين مثلا كالبخاري وابن ابي حاتم وامثالهما لكن ما تطمئن النفس للثقه بان هذا الراوي هو ثقه في نفسه كما يوحي بذلك ايراد ابن حبان اياه في ثقاته وانهما بلا شك هو خير من ذاك الذي يذكر ابن حبان او غيره انه روى عنه فلان نعم وابهام هذا الجمع ما يضر ما يضر لانه لا ما نفتج بهم لنوفق وانما لنرفع جهاد العينية نعم, نعم طيب شحنا بارك الله فيكم ايضا في شروط ابن حبان في ادخاله الرواة الثقات في كتابه قال يسرط ان يروي عن ثقه وأن يروي عنه ثقة وأن يروي منكرا هذا أنا... شرط صفر ولم ينفذ طيب حتى لو نفذها القو كون الراوي الذي هو لا يروي إلا عن ثقة يروي هو عن ثقة إيش يفيد يممكن أن الكذاب يدع الشيخ عن ثقة فلا. لأ كل حال يعني هو الأهم أنه الشرط ولم ينفذ لكن هذا أيضا مارد نعم. نعم كذلك عندما يقول ويروي عنه ثقة هذا غير كاثم ايضا مجرد ان يروي عنه مجرد مجرد ثالث كون انه لا يروي منكرا ما يعني ممكن الراوى المقل يروي حديثا واحدا ولا يكونه منكرا بلى مسترة الكفرة اذا شروطه كلها فيها يعني م... عليها اعطرة مناخشا بارك الله فيه طيب م... في تعريف الحاكم للشذوذ الحديث الشاذ عند الحاكم النيتابوري ابا عبدالله هذا هذا نعم رده لكن اردت ان اسأل عن امر في اخر أبا.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 لم يستطع أن يصل إليها كما يصل إلى العلل الناقد يصل إلى معرفة حلة الحديث ففي هذه الحالة يقول شاد وكأنه يقول فيه إلا على خلاف طريق الإعلال هذا كلامه مهاربة علوم الحديث من رغم أنه في المستبرك يقول وهو شاد بمرة حديث صحيح شاد بمرة ما عندي ما عن هذا هذا تأويل لكلام الحاكم لتسليح تعبيره يعني الحديث اسناده كظاهر صحيح لكنه هو قال عنه إنه شاذ إيه هذا تأويل كلام الحاكم لكن نحن ما عرفنا هذا والذي نعرفه في البصلاة أنه ردوا أن هذا تأويل هذا تعريف صدر من الحاكم وهو خلاف معانية ونمال حيث عفوا ان شيخنا هو نفسه صرح بهذا في معرفة علوم الحديث في حديث الجمع بحديث خطيبة بن سعيد وذكر انه يعني من الواية المدائني كان يكتب الحديث وعنده المدائني ذكر شيئا من ذلك في هذا الحديث صرح بأن هذا الحديث ما نستطيع ان نحكم بعلته كما نحكم على غيره فهو اذا نشاب عفوا ان شو لفظ الحديث تذكر في حديث الجمع شكنا في جمع التقديم في حديث اسمه هو وقال يعني ما نعرف الى رجاله كلهم ثقات ولا نعرف يعني عيلته والعلماء على نكرته او بهذا المعنى اذا فهوث اذا فوتش <تصفيق> ان ما عندي علىكم الجوال خلاف خلاف الجدة تعريفه للسدود نعم الله بارك الله فيك أنت يا استاذ ابو مالك ما دام الآن في مثل هذه الجلسات العلميه ويستفاد من الحاضرين من أمثالكم فيها فأنا أرى أنه تعلن مثلا من أنه الدرس التالي يكون بعد العيهات يعني نجمع بين الاستفاده والفائده معليش احنا هذا أمر يعني مؤقتا مؤقتا وإن كان قد يشق عليك مثلا الاستئذان من درس بعد رشه لكن هذا مؤقت يكون هذا شيخنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شيخنا حفظكم الله تعالى في بعض كتب العلل والتراجم ذكروا الإمام مالك بن أنس وابن سيرين وحماد بن زيد بأنهم يقفون المرفوع احتياطا تكون الرواية عندهم مرفوعة ولكنهم يقفون فيها احتياطا فارونها مقففة إذا أنتعني يوقفون آ يوقفون نعم حسنتم حفظكم الله يوقفون الحديث من باب الاحتياط مع أنه عندهم مرفوع هنا السؤال فيما يلي لو ان الامام مالك رحمه الله تعالى وهو بالمكانة الرفيعة في التثبت والضبط والعدالة لو خالفه ثقة فرفع الحديث ووقفه الامام مالك هل يمكن ان يقال ان الامام مالك رحمه الله يوقف الحديث احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين وكذلك ايضا تابع للسؤال اذا كان المخالف لمالك صادقا ايضا هل يكون الحكم نفس الحكم او يتغير بارك الله فيك الذي عبد ولي والله اعلم هل ما نقل عن امام مالك انه يوقف الموقف المرفوع احتياطا كما نقلت كل مرفوع عنده هذا ماذا ابنه أننا إن أجبنا بالإيجاب خالفنا الواقع, الواقع أقول موطأ موطأ موطأ هذا هو إذن هذه خطوة لتحملنا على أن هذا الكلام المطلق هو ليس من المطلق المراد شموله وعمومه إنما هو مقيد نعم. ضرورة الملاحظة الواقع الذي ألمحنا إليه آنفا إلي الأمر كذلك فينبغي الوقوف الآن عند اكتشاف القيد هذا بما ما هو أنا أعتقد أن الإمام مالك ما اظنه بل لعلي أتجرأ فأقول ما أعتقد أنه يكون الحديث عنه قد رواه عمشقة كشيخه نافع مثلا عن ابن عمر مرهوعا ثم هو مع ذلك يوقفه على ابن عمر ما أظن هذا بل أتأكد من أن هذا لا يفعله إذن لابد أن يكون تحفظ الإمام مالك فراو لا يثق فيه الثقه التامه في ضبطه وحفظه وإتقانه لحديثه وهنا يرد أن هذا التوقف عن الرفع له وجه وإذا صح هذا سهل علينا بعد ذلك أن نصل الى الجواب عن بيت القصيد كما يقال وهو اذا اختلف قول او حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف ايؤخذ برفعه ام يترك لان مالكا اثقه اوقفه اقول اذا كان سمحان كذا او اذا كانت العيلة كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوق المرهوعة هو الذي ينبغي الانتمان عليه وليس تحفظ الامام مالك رحمه الله وبخاصة اننا نجهد ذلك الراوي الذي المصهود ان الامام مالك رواه عنه وشكه في ضبطه وحظه طيب شيخنا انا سمعتكم في الجواب هذا تقولون ان الامام مالك بن اناس رحمه الله لا يثق فيه الثقة الكاملة الكلمة الكاملة فيها احتراز يعني, من يعني ثقة صدوق يعني اذا فرضنا مثلا كلمة كاملة احتراز من نوع معين لكن يدخل فيها الثقة والصدوق وليست الثقة فيه كالثقة في بخنافع ليك مثلا ليكون امر كذلك فصدوق مجهول لدينا وصدوق معروف لدينا هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا على كل حال نتيجة واحدة طيب تخواتي هذه المواضيع في العلل التي ادركتني كانت ما الشيخ شيخ الإمام مالك في الحديث مشهورا لكن نظر لأنه عندي هنا فقط الإحالة ما عندي الأمثلة مذكورة فما أصلي أنا أذكر يعني مثالا لذلك انما الذي اذكر انه شيخ مشهور معروف ما مثله يعني يغمزه مالك كيف يعني يعني الشيخ تتخيل الان انت غلاش تتخيل بالشيء الذي نحضرك الان مثالنا السابق مثالنا السابق يعني مالك نافع عن نعم مالك عن نافع عن ابن عمر نعم يعني هكذا يكون مثال هناك فيما تصوت فيما اذكر هذا فيما اذكر بمكان مالك او نافع او قريب من نافع ماليش نعم نقبل هذه الانقراضة اي نعم اي ووقف فيه احتياطا ذكره موقوفا ولم مرفعه ماليش. وجمع الامام الضرقطني بين الوجهين قال قد علم المذهب مالك وذكر ايضا في موضوع اخر ابن سيرين قال قد علم المذهب ابن سيرين انه قد يقف يعني في بعض المرفوعات عنده احتياطا فليحمل حديث على الوجهين من ماليش. ورعه قالوا من ورعه كذا ماليش بارك الله فيك وإينا. نأخذ الإمام مالك لأنهم هم به أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المثال الآن هو نافع. نعم افترابا. هي. نعم. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن مالكا قال عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر والواقع أن مالكا مستمعه من نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو احتياطا رفع هذا المرخب وأوقفه على كيف استطفى أن يكشف هذا يوجه للإمام الدرغط نماغب اللي أنا ما أسأل للإسكان ماليش لكن أنا أتوقع مثلا في مثل هذا وجمع الطرق بان له أن مالكا روى الحديث على الوجهين فدل على أنه كان محفوظا عنده الرفع. طيب ومن أين هو يستطيع أن يقول أنه تعمد الإيقاث تحفظا هذا كلام الإمام الدرغط ما هو من كلامنا ماليش ما ليس كل كلام له وجه من النظر ليس كل رأي وليس كل خلاف جاء معتبرا خلاف له حظ من النظر الموضري. ليس كل يعني له حظ من النظر المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة ولكننا لا نستسلم بآلاء فردية هناك فرق فإذا جاء رجل الإمام مشهود بعلمه وفضله وحظه ونقده فينقد حديثا هو صحيح رواية قد يكون غير صحيح دراية والناقد لم يذكر العلة لا رواية ولا دراية والتابع لهذا الناقد كأمثالنا نحن مثلا من كشف له أنه مخالف للرواية أو أنه مخالف للدراية في هذه الحالة نفس هؤلاء العلماء لا يفرضون علينا أن نكون لهم إممأة نعم يعني هذه فائدة عظيمة شيخنا نستفيد فيها في القواعد القواعد المشهورة المعروفة ما مثلها يجحل من العلماء نعم اينا اذا استطعنا أن نحمل كلام الأفراد من العلماء في حي ضيق معين بدلائله وقرائله وإلا ما مثلها تزحجح القواعد المشهورة التي يعمل بها جمهارة أهل العلم مهارة الله فيكم فيكم بارك صدق. شيخنا حفظكم الله يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدار قطني تفضل أقول حفظكم الله لعل الإمامة الدار من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطا والوهم فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح أهوى من أن يخطئه أو يهمه بترجيح أولئك عليه هذا تعليل مقبول لولا. لا لولا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة إخوة الإيمان تتمت الكلام في الشريط التالي وأذكر جيدا أننا ذكرناه في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك وآفي حينما نقول بأنه إذا الثقة روى تعالى الحديث مرفوعا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 وقفه ثابة اخرى نعم لهذا اولى من ان ننسب اليه انه تحفظ لان الحقيقة التي يعني ولدت انفا في ذهني الكليل خير بما